وليستعفذ الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وليستعفذ لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم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 لله الذي آتاكم وآتوا لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحقنا لتبتغوا وعرض الحياة الدنيا هو رضا الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم